117. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 118. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 119. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 112. والله عزيز ذو انتقام 113. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 114. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 115. لا إله إلا هو هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ, آيات محكمات هن أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا 114. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فِي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 119. فِيهَا فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد 110. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 119. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 110. شهد الله أنه لا إله إلا هو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 119. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب 110. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا 111. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن وَإِن وإن تولوا فإنما عليك البلاغ 125. والله بصير بالعباد 126. إن الذين يكفرون بآيات بِغَيْرِ ويقتلون النبيين بغير حق 127. ويقتلون الذين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 124. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 125. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 111. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 112. إن الله اصطفى آدَمَ اصطفى وَآلَ ونوحا وَآلَ إبراهيم وآل عمران على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 124. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 125. هناك دعا زكريا ربه 126. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 124. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 125. يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 126. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وَمَا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل وَمَا وما كنت لديهم إذ يختصمون 112. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة الْمَسِيحُ اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها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 وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ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 فَمَنْ حَجَّكَ فيِيهِ مِن بَعْدِمَا جَ أَنْكَ مِنَعِلْمِ فَقُل فَقُلْ تَعَلَ نَدُع أَبنَا أَنا وَبنَا أَكُمْ وَونِسَ أَنا وَونِسَا نْكُمْ وَونِسَ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 يا اهله الكتاب لمتجادون في ابراهيم وما انزلت التوراة وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون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 112. والله واسع عليم 113. يختص برحمته من يشاء 114. والله ذو الفضل العظيم 115. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك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 ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منھم لفريقا يلون الستھن بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ايَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ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 Qul Əməni bəlləh, وَمَا mə anzil əliyna, və mə anzil ələ İbrahəm, və İsmağil, və İsmağil, və İshaq,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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم من الارض فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولو افتدا به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من نصير 111. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما وَمَا 112. وما تنفقوا من شيء فَإِنَّ شيء بِهِ الله به عليم 113. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم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 قُلْ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 112. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى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 لِمَ لم تصدون عن سبيل مَن من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون 115. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا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 111. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 112. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَالَّتِي كُنْتُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُوْلٰٓئِكَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوذ وجوه فأما الذين سوذت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم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 114. ولله ما في السماوات وما في الأرض 115. وإلى الله ترجع الأمور 116. كنتم خير أمة أخرجت للناس عَنِ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 118. ولو آمن أهل 116. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 117. لن يضروكم إلا أذى 118. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 119. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله.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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله يتلون ايات الله آناء الليل وهم يسجدون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 يياأَُهََّذينَ آممَنُوا لاَا تَتَّخِذُ بِطانَةَم مِنْ دُِكُمْ لَا تَتَّخِذُ بِقةَم مِنْ دُونِكُم لا يَألونَكُم خَبَالَ وَُّ مَا عَنِتُمْ قَدْبَدَةِ البَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِم وَمَا تُخْفِي صُدُوروههُمْ أَكْبرَر 111. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 112. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا. 119. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 110. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور 111. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة وَإن تَصْبِر وَتَتَّقُولَا يَضبّكُمْ كَيدُهُم شَيْئ إِ اللهَّهَ بِمَا يَعملونَ مُحيم وَإِذ غَدَْتَ مِنْ أَهْلِكَةُ بَوّئ المُؤمنِنينَ مَ قاعِدَ للِقتَالِ واللهَّهُ سَم الن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 اذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ من فورهم هذا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 لَقَطَ طَرَفًَا مِنََّذينَ كَفَرُون أَوْ يَكبِتَهُم فَيَ قَلِبُ خَائِبِين لَْسَ لَك مِنَ الأمْرِ شيءَيْءٌ أَوْ يتُ بَعَلَيْهِم أَوْ يُعَدّبَهُم فَإِنهُم ضَالِمون وَلِلهِ مَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي الْ وما الأرض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 119. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 110. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله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 وَجََّةٌ تَجر مِن تَ تحتْهَاأَنْهَارُ خَالدينَ فيِيهَا خالدينَ فيِيهَا وَنِعمَأَجرُ العامِلين قدَد خَالَتْ مِ قبلَكُمْ سُنَنُ فَسيروا فيِي الأرض فَسيرُ فيِي الأرضِ فَظرُ كيفََ كَان عاقبة المكذبين 124. هذا بيان للناس وهدى وموعظة وَلَا تَهِنُوا وَلَا تهنوا وَأَنتُمُ تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 126. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 127. وتلك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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَوْ قَتْلٌ قَالَبْتُمْ عَلَى آثَارِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا, فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنه ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 111. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور 112. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان, إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كَسَبُوا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 111. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم 112. والله يحيي ويميت 113. والله بما تعملون بصير 114. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة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 111. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 112. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.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 119. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 110. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وَلَا مؤمنين 111. ولا يحزنك الذين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 لن تُبلََّ فيِي أَموالِكُم وَآافُسكُمْ وَل تَسمْمَعَّ مِن الذي نَ أوتُكِتاباب مِ قَابنكُمْ وَمِنَ الذيينَ أَشَقُ أَدَ كَكثير وَإِن تَصْبِروا وَتَتَّقُ فَإَِّ ذَلِكَ مِن عزمِ الْ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 وَلِلههِمُن كُ السَّماواتِ وَالْأَبْضِ واللهَّهُ عَلَ كلُلّ شيءَي قَديد إِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَبضِ وَختتِلَ فِي النَّلِ وََّهَ للَ آياتاتِِّونِ الأأَنباب الذيينَ يَذكُرونَ اللهَّهَ قِيَ مَو وَقُودَ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 الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله واؤذوا في سبيله وقتلوا لا نكفر عنهم سيئاتهم لا نكفر عنهم سيئاتهم جنات وَلَادْخِلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لا يغرنك تقلب الذين كفروا فِي البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار